غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقا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 وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِنَّ قُتِلْ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوام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 قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا على غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآربُ أُخْرَى قَالَ الْقِهَا يَا مُوسَى فَالْقِهَا فَإِذَا هي حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبارى اذهب إلى فرعون إنه طاغى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 إذهََ أَنْ تَوأَخُكَ بِآياتِ وَلَا تَنِيَ فيِي ذِكرين إِذهََ إِلَ فِي الرعوونَ إِهُ طَغام فَقُلَ لَهُ قَوْول الَّينََّ عََّهُ يتَذَكَّرُ أَوْ يَخشى